بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أغفوا بالعطود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يسلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحللوا شعائر الله لا تحللوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القنائد ولا الرقائد ولا البيت الحرام يرثون خضلا من ربهم ورغوانا وإذا حلتم صفزوا ولا يجرن أنتم شأن القوم أن صدّو من المسجد الحرام أن تعبدوا وتعالوا على البر والتقوى ولا تعالوا على الأثني والعرضان. وَتَقَ الله إِن الله شديد العقاب حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وما أَكَلَ السَّبَرُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْنَ وَاخْشَوْنِ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 قلوا حللتم الصيبات وما علمتم من الجوارح مكليدين وما علمتم من الجوارح مكليدين تعلمونهن مما علمتم الله فقلوا منا أن تسمع عليكم وذكرنا الله علي واتقوا الله إن الله سريع الكتاب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمصطنات من المؤمنات والمصطنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمصلاة من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن مؤذورهم من مصرين, مصرين غير مسافحين ولا متقبي أخزان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الفاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم نظاء وعلى سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أوجاء أحد منكم من الغائط أو من لمستم مثالا فلم, فلم تجدوا ما أن تتأملوا طعينا طيلة ستأنموا صعد الطيبان، تنسحب وجوهكم وأيديكم. من ما يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولا شيء يريد ليطهركم ولا شيء يريد ليطهركم وريث من ينتهوا عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا معنة الله عليكم وميثاقه الذي وافقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واستقوا الله إن الله عليم بذات الحدور يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالكسطة ولا يجلمنكم شمآن قوم على لا تعبدوه اعبدوه وأقمروا التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وَالْمُهْدِينَ الْكَفَرُ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّتْ قَوْمُ النَّبِيِّ بِسُوءٍ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ فَكَفَّتْ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ رَسُولًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعكُمْ لأني قمت الصلاة وآتيت الزكاة وآمنت برسولي وعذبتموه وأقربتم الله قربا حسنا وأقربتم الله قربا حسنا لا كفروا عنكم سيئاتكم ولا دخلنكم جنات الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي النفاقهم لعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يُحَدِّثُونَكَ عَمَّا وَضَعَهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْتَزِلْهُمْ وَاصْطَبِرْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا نيساقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ الْحُكْمَ كَثِيرًا مِّمَّا جَاءَكُمْ يُبَيِّنُ لَكُم مِّمَّا فُرْتُمْ تَسْكُونَ عَلَى الْكِتَابِ وَيَعْصُونَ كَثِيرًا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ كِتَابٌ مُّبِينٌ يهدي به الله من اتبع رخوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراق مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 والله على كل شيء قدير وقال في يهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يَوْمَ يَرَى الْمُؤْمِنُونَ وَالْكَافِرُونَ خَاشِعِينَ لِلرَّحْمَٰنِ وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا وَيُثْنُونَ عَلَيْكَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ وَأَنْتَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ على فسرة مِنْ رَبِّكُمْ وَيُزِيلُ عَنْكُمْ أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِذَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّ مَا دَاخِلُون قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ لِسَانِهِ لَذُقُولٌ عَلَيْهِ الْعَذَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَارِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا يا نوسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاجهد أنت وربك فقالت لا هنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخيك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنا محظمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأتي على القوم الفاسقين وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ذَنِيَةٍ أَهْلَ بِالْحَقِّ اضْرِبْ طَرْفًا فَتُقْبَلْ مِنْ أَهْلِنَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ صَالًا لَأَحْسُنُ النَّسَاءُ قَالَ, قال إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلت إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض بيديه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأثير فأصبح من النادين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نسا بغير نس أو فساب في الأرض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 إنما جزاء الذين يحارفون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يحسبوا أو طلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الأولي فأمن الأرض ذلك لهم كذي في, في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين شابوا من قبل أن تقبروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا استقوا وهذا سبيله اليه الوسيله فجاهدوا فجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن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 ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد وأصلح فإن الله يتوب عليه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 يا أيها الرسل لا يحسنك الذين سرعون الفسق من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأقوالهم ولم تغيب قلوبهم ومن الذين هزوا سمعوا لك بسماعوا لقوم آخرين لم يأتوا وَحَذِّفُوا الْكَلِمَةَ بَعْدَهُ وَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُخْذُوهُ فَاحْذُرُوهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهَ فِسْمَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَيْضًا ظَهِرَ قُلُوبَهُمْ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أسكالون للسحر فإن جاءوك تحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِذْ يَقُولُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سَتُقْبِلُونَ بِهِ بِالْإِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّاصِحِينَ فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ الْأَثَرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا إِلَّا انتِقَامٌ إِنَّ سورة فيها مذووب يحتم بها المديونين الذين أسلموا للمدينة هذا والضاليون والأحذار بما سيحذو من كتاب الله بما سيحذو من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا لي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يخفر بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن من نس بالنس والعين بالعين والأنس بالأنس والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصا فمن تصدق به فهو كثار كله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الثوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الثوراة وهدى وموعظة للمتقين وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 لكل جعلنا منكم شذا و من هدا ولو شاء الله لجعلكم هم سواحدة ولكن ولكن يدل لكم فيما آتاكم فاستبقوا الفرائض إِنَّ اللَّهَ لَمُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَمَّا مَنْ زُيِّنَ لَهُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَا تَشْتَهِهِ أَهْوَاءُهْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ اَإِنْ تَوَلَّوْا لَوْ فَعَلنا اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعضِ ذُنوبِهِمْ وَإِنَّكَ لَمِنَ النَّاسِ فَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَن يَحْكُم بِالْحَقِّ فَلَهُ يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ عَلِيمٌ حَكَمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَحِلُّوا لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِي الْقَوْلِ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ تُصِيبَنَا عَذَابٌ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبح على ما أتروا في أنفسهم ناديين قَالُوا الذين آمَنُوا آمَنَّا الذين وَرَسُولِهِ بالله أُنْزِلَ إِلَيْكَ إنهم أُنْزِلَ مُنْقَبَلا أعمالهم وَمَنْ يَكْفُرْ يا أيها الذين آمنوا ما من يصد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذِلَّتِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّتِنَّ عَلَى الْكَافِرِينَ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك قبل الله يؤفيه من يشاء والله آسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يطع الله ورسوله والذين آمنوا فإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تستخفوا الذين استخفوا دينكم هزوا ولا جد من الذين أُوتوا الكتاب من الذين أُوتوا الكتاب من قدرهم والصفار يا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا مَا دُعِيتم إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَحْضَرَهَا حُزُوًّا وَلَئِنْ ذَكَرْتَ لَأَذَّنَ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُمِنُّونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمننا بِاللَّهِ إلا أن آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى قَبْلُ وَأَنَّ الْأَخِرَةَ كَانَتْ حَقًّا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَسْكُوتَةً عِنْدَ الله من لعنه الله وغطب عليه وجعل منهم القربة والقنازير وعبد الطابوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوا فَقَارُوا أَمَنَّا وَقَدْ خَلُدِ الْفُسْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَسْتَمُونَ وَتَرَاهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمِ وَالْعُذْوَانِ وَأَثْمِلِهِ مُسْلُفٌ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهىهم الضبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأسلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَإِنْ صِرْيَنَا بَيْنَهُمُ الْعَادَا وَتَرَضَّضُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أطفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا الثورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لا لأكلوا من فوقهم ومن سحف أرجلهم منهم رمة مقتصدة وكثير منهم ساء يعملون يا أيها الرسول بلغنا أنزل ليك من ربك وَإِلَّا الَّتَفَعَلُ فَمَا دَلَّ أَخْتَرْ سَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْفُمُكَ مِنَ الْمَآءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الظَّٰوِمَنَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَكُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ السُّورَاتِ وَالْإِنْجِيلَ حتى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ والإنجيل وما أنزل إليكم مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا كثيرا منهم ما أنزل إِلَّا ضَلَالًا ۗ وَأُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضِيَاءٌ وَكِتَابٌ ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مِنْ آمَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَا قُوَّةٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ لقد أخذنا للتاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسولهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَسْوُلَ كِتَابَهُمْ فَعَمُوا وَصَلُّوا ثُمَّ تَبَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَبَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَلُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هَذَا فَتَكَلَّمَ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ إِلَٰهُ واحد. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَنَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ الْأَلِيمِ أَفَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَوَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لَهُمُ الْآيَاتُ ثم انظر أنها يؤتكون قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُمُ السَّمِيعُ الْعَلِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَضْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ولا تتبعوا أهواء قوم قد من قضل ومن ضلوا واضلوا كثيرا ضلوا من قضل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواه السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عقوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئث ما قدمت لهم أنفسهم أن تخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما استخدوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاتقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفون وَلَكِنَّ الَّذِينَ أَخْرَبُهُمْ وَجَّهَكُم إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا لَمْ يُنْزَلْ إِلَى الرَّسُولِ سِرًّا أَعْيُنُهُمْ تَسِيلُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدفلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزاء المحكمين والذين كفروا وكذبوا بآيات هؤلاء أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عطتم الأيمان فكثارته إطعام عشرة مساتين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة أَمَنَّ لَن يَجِدَ صَفِيًا مِثْلَاتِهِ أَيَّامٌ ذَلِكَ فَسَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَحَفِظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا ايها الذين امنوا ان من الخمر والميسر والانصام والازلام رجس من عمل الشيطان فريجسم من عمل الشيطان فتبتوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسد ويقذكم عن ذكر الله وعلى الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحزروا فَإِن سَوَّلَ لَكُمْ فَعَلَهُ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَسَّ طَغَاوَى إذا استقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم استقوا آمنوا ثم استقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يدر أنكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ولناحكم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 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدوق وبال أمره عس الله من ما سلف ومن عاده انتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحلل لكم صيد البحر ووضع منه ما سالم لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البحر ما ذُكر حرمه واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والطلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَلِيمٌ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الْقَصُورِ إِلَّا الْبَلَادِ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كسرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان يبدلكم فستؤمنوا واذا تسالون عما في منزل القران فسبلكم انكم عنها تسالون والله غفور حليم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 وَرَأَيْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَبْشِرُونَ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يَسْتَبْشِرُوا وَعَاتَبَهُمْ رَبُّهُمْ وَلِمَا كانوا يَفْعَلُونَ وَإِذَا أَتَوْا إِلَى نُوحٍ بِقَوْلٍ بَاطِلٍ فَكَذَّبُوهُ وَجَاءَهُمْ بَأْسُنَا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضبكم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مضجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوطية حين الوطية اثنان دوا عبد أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لانا الشريف ثمنا ولو كان ذا قربا ولا بِالنَّاصِيَةِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ فَأَطْرَانِيَ فُوهَ مَا لَقَالَهُ مِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَيْهِمُ الْأَوْلَىٰ سَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادًا لَّا حَقَّ لِي شَهَادَتِي مَا وَعَدْنَا إِنَّ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا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 يوم يجمع الله الغسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا أنك أنت علام الغلوب إذ قال الله يا عيسى بن مصيب نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح الخدس إذ أيشتك بروح القدس تكلم الناس في المهج وتهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وَصَوْرُهُنَّ الْأَسْمَاءُ وَالْأُزْرَقُ بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تَفْتَحُ بَابَ الْإِسْرَاءِ إِلَيْكَ ابْدَأْ تَأْمُرْ بِالْبَيِّنَةِ ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُمْسِكَ عَلَيْنَا مَاءً إِذَا تَوَمِّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ قالت قوانينكم مُؤمنين قالوا نريد أن تقولنها وصدقنا إن ملوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها إلى شيء قَالَ اِنسَجِذُنَا مُغْرِمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَاءً دَائِمًا مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْنًا لِلْأَوَّلِينَ وَآخِرِهِمْ وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَخْرِجْ لَنَا شَجَرًا قال الله إني منزلها عليكم فمن يفكر بعد منكم فإني أعذبه عذاب لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا بن مَرْيَمُ إِنَّ للناس وأمي إلهين من دون اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ وَنُوحًا وَإِذْ قَضَى رَبُّكَ كَمَا قَدَرَ لَكَ مُحْضَرًا إِلَىٰ أَن تَكُونَ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغنوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهني فَلَمَّا تُوُفّيَتْ نِفْسٌ فَنَادِ كَرِيمٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ تُعَظّزُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تُخْفِضْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله ماذا يوم ينفع الصادقين خذقهم لهم جنات من تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم